بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل المذة المذة الذي جمع مالا وعججه يشهب أن مالا أخلجه لا علم مقدح الذي تصلع على ما اذا عليهم صد